لما يتذكر بلو الألباب المكلفين يتعلم دينهم ويتمقه في دينه كل واحد من الرجال والنساء على يتفقه في دينه على يتعلم ما لا يسأه جهل هذا الواجب لأنك مخلوق للعبادة الله ولا طريقة إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم ويتفقه في الدين الواجب على المكلفين يميعا يتفقه في الدين ما يتعلم ما لا يسأهم جهل جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بكم ايها اليكو المشاهدون الكرام في الاكاديميه الاسلاميه المفتوحه ومرحبا بكم ايها اليكو في الاستوديو هنا في مقرر علوم القران وكنا توقفنا في المحاضره الماضيه عند موضوع الوحي وناقشنا بعض المسائل المتعلقه بالوحي فتحدثنا عن تعريفه في اللغه وفي الاصطلاح واشرنا بعض الاشارات الى الزوايا التي يمكن ان نناقش منها موضوع الوحي نعود اليوم باختصار شديد نراجع ما قلناه في الموضوع ونحاول ان نفصل في بعض النقاط التي لم نفصل فيها في المحاضره الماضيه تحدثنا عن تعريف الوحي وقلنا ان الوحي في اللغه ياتي بمعنى الاعلام الخفي مع السرعه نعم فكله اعلام خفي سريع يسمى وحيا وايضا يطلق الوحي في اللغه على الاشاره كما استشهدنا بقوله تعالى عن زكريا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه اشاره اوحى اليهم يعني اشار اليهم اشاره فهموا منها هذا هذا المعنى طيب واما في الاصطلاح فهو ياتي لمعنيين اما بمعنى الوحي نفسه فنقول الوحي اصطلاحا هو القران الكريم والسنه النبويه تسمى وحيا فياتي بمعنى الموحه نفسه القران الكريم والسنه النبويه يقال له وحي وياتي بمعنى الايحاء نفسه وهو اعلام الله سبحانه وتعالى لنبي من انبياءه بواسطه بواسطه جبريل او بواسطه او بغير بواسطه يكون ايحاء مباشر من وراء حجاب انواع الوحي كنا اشرنا الى انواع الوحي على وجه الاختصار ويمكن ان نقول ان انواع الوحي في القران الكريم بالذات ونحن في مقرر علوم القران الكريم نناقش المسائل دائما من وجهه نظر قرانيه يعني عندما نقول الوحي نتحدث عن الوحي في القران الكريم والمعاني التي وردت في القران الكريم فالقران الكريم استخدم كلمه الوحي في عده معاني المعنى الاول هو المعنى اللغوي فياتي الوحي في القران الكريم بمعنى الالهام الفطري للانسان وياتي بمعنى الالهام الغريزي للحيوان كما قلنا و و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا هذا وحي بمعنى الهام غريزي لهذا الحيوان ان يفعل كذا وكذا وفي قوله سبحانه وتعالى في اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم فاوحينا الى ام موسى نرضعيها المقصود بالوحي لام موسى هنا الالهام الغريزي الفطري نعم اوحينا لام موسى جميل ايضا ياتي الوحي في بمعنى الامر الكوني للجمادات في القران الكريم وياتي ايضا بمعنى الامر للملائكه الوحي وياتي بمعنى الاشاره السريعه وياتي بمعنى وسوسه الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا فهذا المعنى اللغوي ورد في القران الكريم كما تلاحظون في اكثر من في اكثر من معنى والنوع الثاني هو النوع يعني الوحي بمعنى ما يبلغ من الملائكه الى البشر فجاء ما ما يبلغه جبريل او الرسول عليه الصلاه والسلام بلفظه يسمى وحيا وايضا ما يبلغه جبريل او الرسول بالمعنى فما يبلغه لفظا او ما يبلغه بالمعنى كله يسمى احيانا ولذلك ما يبلغه جبريل عليه الصلاه والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظه فهذا هو القران الكريم والسنه النبويه هي وحي ايضا ولكنها اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله سبحانه وتعالى اما الوحي بالمعنى الشرعي وهو هذا الوحي القران الكريم فمنه ما يكون مك... كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آه يكون آه بينه وبين الله الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه الله سبحانه وتعالى مباشره عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء ففرغت عليه الصلوات الخمس كانت فرض الصلوات الخمس من الله سبحانه وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشره من ورائي حجاب طبعا لان الله سبحانه وتعالى قال وما كان لنبي ان يكلمه الله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من ورائي حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء فهذه الثلاث تصير اما ان يكلمه الله وحيا بمعنى من ورائي حجاب مباشر او الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فالوحي هنا المقصود به الالهام او من وراء حجاب المكالمه المباشره من وراء حجاب كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله المعراج وكما فعل مع موسى عليه الصلاه والسلام وغيرهم من الانبياء عليهم الصلاه والسلام فيعني ليس ان النبي صلى الله عليه وسلم موسى مختص بمكالمه الله سبحانه وتعالى المباشره طبعا ليس هناك احد كلمه الله مباشره بغير حجاب هذا لا يتاتى في الدنيا ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال له موسى ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فينستقر مكانه فسوف تراني فالبشر في الدنيا غير غير لا يمكنهم ان يشاهدوا الله سبحانه وتعالى الا في الجنه وهذا من نعيم اهل الجنه انهم يمكنون من رؤيه الله سبحانه وتعالى عندك سؤال يا عبد الحكيم شيخ احسانا اليك هناك حديث بما معناه ان الصحابي الذي استشهد في احد الغزوات قال النبي تكلمه الله لما كيفاحنا اللي هو عبد الله بن حرام نعم ما معنى كيفاحنا ايضا هو مباشر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه في يعني في الاخره وليس في في في الدنيا طب الاخره لم تاتي بعد هذا لعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما قال ان الله قد كلم اباك كيفاحا لكي يطمئن عبد الله جابر رضي الله عنه يقصد بها انه يعني ليس هذا من من ليس في الدنيا ان الله يكلم عبدا من عباده في الدنيا الانبياء عليهم الصلاه والسلام لم يفعل معهم ذلك لا يستطيع الانسان يعني موسى عليه الصلاه والسلام عندما طلب المكالمه المباشره قال لن تراني <تصفيق> اي العمل ذلك راي اهل السنه انه لا يمكن للعبد ان يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا واختلفوا في المنام الرؤيا المناميه هل يمكن ان يختار الله سبحانه وتعالى في المنام او لا <تصفيق> لكن الذي يظهر لي والله اعلم في في في فهمي حديث عبد جابر بن عبد الله رضي الله عنه والحديث الذي يشير الى عبد الحكيم ان جابر بن عبد الله بن حرام الانصاري عندما قتل واستشهد والده فسال والد ساله جابر النبي صلى الله عليه وسلم فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجبر يعني قلب جابر رضي الله عنه واخواته فقال ان ابا ان الله قد كلم اباكم كفاحا يعني بلا واسطه فيتحمل على هذا المعنى انه كلمه من غير من راي حجاب كما هو الحال في الانبياء عليهم الصلاه والسلام او ان يكون هذا في الاخره في الجنة والله وعلا شهر طيب أحسن الله إليك في قصة الرجل الصالح في سورة البقر أو كالذي مر على قرية قال في الآية فأماته الله مئة عام ثم بعته قال كم لبثت جميل ما الذي يقال هنا والله طبعا هذه أيضا نفس الفكرة لأن الله سبحانه وتعالى قد يعبر أن الله قال للعبد كذا وهو على لسان الملائكة لسان الملائكة او على لسان نبي من انبياء نعم اي نعم كما كان يفهم ايضا الصحابه رضي الله عنهم وهذه مساله مهمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلغه ان امراه تنمص حواجبها فلعنها فلما بلغها ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يلعنها ذهبت اليه وقالت كيف تلعنوني فقال لها كلمه مهمه قال كيف لا العن من لعن الله فقالت واين العلن يلا فقال في القران فقالت لقد قراته من الجلدة الى الجلدة فما فما وجدت ما تقول قال ان كنت قراتيه فقد وجدته الم تقري قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما منعكم عنه فانتهوا قالت بلا قال والرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصه والمتنمصه ف عبد الله بن مسعود اعتبر لعن النبي صلى الله عليه وسلم كانه لعن من الله جميل فكذلك ايضا يمكن ان يعني نوجه هذا مثل هذه الايات عندما قال الله قال الله للبشر انه من وراء حجاب او انه بواسطه نبي من الانبياء لان الله قال في هذه الايه ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا بمعنى الالهام او من وراء حجاب يعني يكلمه مباشره ولكن من وراء حجاب كما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم مع موسى او يرسل رسولا فيوحي باذنه كما فعل ارسل جبريل وارسل وياتي جبريل احيانا في هيئه رجل من الصحابه مثل جحيا بن خليفه الكلبي او نحوها طيب اذا هذه واحده ان تكون ايضا هناك من الوحي ما يكون مناما بمعنى انه يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا في النوم فتكون وحيا ولذلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما راى في المنام انه يذبح ابنه اسماعيل ثم تكرر عليه هذا الوحي اعتبره هذه الرؤيا وحيا وباشر تنفيذ تنفيذ هذه الرؤيا ولذلك فهم هذا اسماعيل عندما قال له قال يا ابا تفعل ما تؤمر فاعتبر هذه الرؤيا المناميه امرا ووحيا والله سبحانه وتعالى قد أثنى على إبراهيم في هذا وقال قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم وأثنى عليه بذلك فدل على أن الرؤيا المنام المنامية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي جزء من الوحي أيضا هناك ما يكون كما قلنا إلهاما أو ما يكون بين العبد وربه وما يكون إلهاما أيضا هناك الوحي المباشر من جبريل عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المحاضرة الماضية وصف الحالة التي تعتريه عليه الصلاه والسلام عندما ياتيه الوحي عندما ساله الصحابه رضي الله عنهم فقالوا كيف ياتيك الوحي يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس فالشعور الذي يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم انه مثل صلصله الجرس اسمع صوت مثل صوت صلصله الجرس لكن الصحابه الذين بجانبه عليه الصلاه والسلام والذين في مجلسه اثناء نزول الوحي لا يسمعونه صلصله جرس وانما يسمعه بعضهم مثل دوي النحل ولذلك الذي يظهر والله اعلم ان هذا الوصف الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم خاص بي هو فقط هو الذي يشعر بهذا يسمع هذا الصوت الذي يشبه صوت الجرس فقط اما من حوله فلا يشعرون الصحابه رضي الله عنهم الذين يعني ولذلك قال احيانا ياتيني مثل سلسله الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قل واحيانا ياتيني في هيئه رجل يكلمني واكلمه والصحابه الذين كانوا يرون النبي وهو ينزل عليه الوحي كانوا يرونه يعلوه كما يقول تقول عائشه رضي الله عنها في حديث الافك ان قالت فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في يوم شديد البرد علاه قالت علاه ما يعلوه اثناء نزول الوحي من البراحاء او الروحضاء وشده الشده مما يتصبب به او يتصبب عرق النبي صلى الله عليه وسلم منه في اليوم الشديد البرد فهذه حاله كان يصفها بعض الصحابه الذين اجلسوانا حول النبي صلى الله عليه وسلم اثناء نزول الوحي اسمعون له غطيطا كغطيط البكر صوت مثل صوت الجمل او البكر وهو الشاب التيه من من الجمال يسمعون له غطيط وايضا يرون عرق يتصبب والذي يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم اما ملامس لركبته او كذا يشعر انها ثقيله جدا على الارض تكاد ترب ركبه او فخذ من يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم اثناء نزول الوحي هذه كلها او ذكرنا ايضا انه كان ربما ينزل عليه الوحي وهو على ناقته عليه الصلاه والسلام فيشعر فتلاحظ الناقه اما ان تبرك واما ان تجد مشقه شديده في في الصبر على القيام حتى ينقضي الوحي او هذا كله يدل على ان كان وحي ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان واثر على صحته عليه الصلاه والسلام مع الزمن لذلك حاطمه هذا وهو في ال50 55 عليه الصلاه والسلام تاثر بهذا لان الوحي يعني وان كان قد اعد عليه الصلاه والسلام اعدادا خاصا لتلقي الوحي قبل النبوه عندما جاءه جبريل ف يعني شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانتزع منه حظ الشيطان وغسله بماء زمزم هذه كلها كانت تراصات ومقدمات لكي يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الامر طيب وايضا كان ياتي جبريل ربما على هيئه رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه واضحه كما كان يفعل مع او ياتي دحيه الكلبي غالبا يعني ودحيه رضي الله عنه كان من الصحابه الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم في بعض المراسلات وكان يعني شابا وضيا يانس النبي صلى الله عليه وسلم لما يبعث به رسولا الى القبائل وربما الى الملوك يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى طيب نأتي إلى مسألة مهمة وهي مسألة حاجة البشرية إلى الوحي نحن الآن ولله الحمد نشان في بيئة إسلامية ونحن نقرأ القرآن من نعومة أظفارنا ولذلك لا نتصور معنى الوحي وقيمة الوحي للبشرية إلا إذا رجعنا إلى تاريخ الناس قبل الوحي كيف كانوا يعيشون كيف كانت حياة الناس وكيف يكون حال البشر اذا تركوا وعقولهم واهوائهم فالله سبحانه وتعالى عندما خلق ادم عليه الصلاه والسلام وخلقه وهو على عقيده التوحيد وعلى الفطره ثم لم تزل الشياطين تغوي ابناء ادم عليه الصلاه والسلام حتى اجتالتهم عن الحنيفيه السمحه وعن التوحيد والا ادم عليه الصلاه والسلام قد فطرته الله على التوحيد والصلاه والسلام فلما بدا الناس الحرفون عن الجاده ارسل الله الرسل فارسل نوحا وارسل ادريس وارسل صالح وارسل عاد ثمود او ارسل هود وارسل صالح وارسل شعيبا وارسل موسى وارسل عيسى وارسل محمد عليه الصلاه والسلام كل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعددهم كبير جدا أوصلهم بعض العلماء إلى خمسة وعشرين ألف نبي من الأنبياء على عبر التاريخ ذكر الله منهم في القرآن الكريم عددا قليلا كما قال الله سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك النبي هو الوحيد في تاريخ البشر تاريخ الرسل عليهم الصلاه والسلام الذي ارسل الى البشر كافه من ادم الى نوح الى عيسى كلهم يرسلون الى اقوام خاصه ويرسلون بلسان قومهم النبي هو الوحيد اولا هو خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام وهو خاتم المرسلين وقد ارسل بلغه عربيه ونزل عليه كتاب عربي ايضا كان الانبياء السابقون عليهم الصلاه والسلام تنزل او يؤيدون بمعجزات حسيه ما معنى معجزه حسيه يا عبد الحكيم المعجزات الحسيه مثل ما حدث لموسى من العصا جميل وايضا من بياض يده عندما يخرجها جميل والتسع ايات التي ذكرها الله في كتابه وايضا ما حدث لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني ظهور الماء من او نبع الماء نبع الماء من من اصابعه ومن يده جميل احسنت هذه هي المعجزات الحسيه فمعجزه موسى عليه الصلاه والسلام العصا معجزه عيسى عليه الصلاه والسلام ابراء الاكمه والابرص كلها معجزات حسيه تتعلق باشياء مشاهده ولذلك موسى عليه الصلاه والسلام عندما طلب يعني منه فرعون البينه على انه مرسل قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فلاحظوا انه اختار وقتا تشاهد فيه المعجزه وهو وقت الضحى طبعا في وقته ما كان هناك مصابيح ولا فراى ان وقت الضحى هو الوقت الذي يجتمع فيه الناس ويشاهدون بالعين المجرده هذه المعجزه فلما اجتمع الناس في هذا الصعيد وفي هذا الوقت بالذات القى عصا وكانت وكانت هي المعجزه الكبرى له كما قال فاره الايه الكبرى فكذب وعصى طيب جميل اسالكم سؤال يا شباب الان هل احد منكم شاهد عصا موسى في اي متحف من المتاحف العالميه هاي احمد لا ما ما احد شاهدها ولا في كتب التراث ولا كتب الاثار لا لا ما حد شافها ممتاز احسنت مع انهم احتفظوا في المتاحف ببعض جثامين فراعنه وتاريخ الفراعنه وكانوا معاصرين لموسى عليه الصلاه والسلام لكن عصا موسى ما هي موجوده في اي متحف في العالم طيب نحن نؤمن بعصا موسى لانه ذكرها القران الكريم لكننا لم نشاهدها لذلك عصا موسى المعجزه الحسيه تقوم الحجه على من شاهدها مباشره اما من لم يشاهدها فيؤمن بها اما بالتواتر واما بالخبر يعني بنقل وكذلك معجزه صالح الناقه ناقه صالح نحن ما شهدناها لكننا نؤمن بها لان الله ذكرها في القران الكريم وبتع على ذلك بقيه المعجزات الحسيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزه مخالفه لتاريخ المعجزات كله فموس عليه الصلاه والسلام معجزته في العصا التي يلقيها جاء السحره من كل مكان والسحره يعني لديهم من المهارات في قلب الاشياء وفي التعامل مع هذه الامور خاصه الحيات والحبال والعصي كما قال الله فالقوا حبالهم وعصيهم لان هذه هي الادوات التي يستخدمها اولئك السحره فلما القى موسى عليه الصلاه والسلام عصاه وحولها الله سبحانه وتعالى وصيرها حيته تسعى تاكل كل هذه الحيات اسقط في ايدي السحره واعرف ان هذا ليس من جنس السحر الذي يعرفونه يا هده وانا اسلم لكن لما جاء موسى عليه الصلاه والسلام لقومه بالشريعه شاء لهم بالتورات فالتورات فيها هدى وفيها نور وهي كتاب التشريع لكن العصا هذه ايا تدل على صدقه القران الكريم جمعت فيه الامرين فهو يشتمل على الشريعه وفي نفس الوقت هو المعجزه الكبرى ولذلك معجزه القران الكريم معجزه عقليه وباقيه ولذلك شوفوا الان نحن نتدارس القران الكريم وندرس علوم القران وندرس هذه القضايا كما كان يدرسها السلف المتقدمون نقرا سوره القدر نقرا سوره العلق نقرا القران كله كما قراه ابي بن كعب وزيد بن ثابت وابو موسى الاشعر و وغيرهم من الصحابه الكرام وهذه نعمه عظيمه ايضا القران الكريم اشتمل على دلائل عقليه وعلى اخبار غيبيه وعلى اخبار للمستقبل فالقران الكريم مليء بالاحداث التاريخيه التي لم نشاهدها ولكننا نؤمن بها ومليء بالاحداث التي سوف تاتي في المستقبل ونحن نؤمن بها مليء بالتشريعات والاحكام الفقهيه العمليه في احكام القصاص واحكام الديات واحكام المواريث واحكام الطلاق واحكام الظهار واحكام اللعان واحكام القذف وهكذا فلاحظوا كيف يعني جاء القران الكريم هو في نفسه في نفسه معجزه كبرى وفي نفس الوقت هو ايضا شريعه بخلاف المعجزات السابقه كانت الشريعه الشيء والدليل والمعجزه شيء اخر ولذلك بقيت معجزه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم وستبقى حتى يؤذن الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول احمد شوقي في البرده او في نهج البرده يقول جاء النبيون بالايات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم اياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العدق والقدم فاايات القران الكريم تلاحظون كلما تقادم العهد بها لا الان 1460 70 سنه ولا يزيد هذاك الا يعني قوه واقناعا والناس لليوم يقرؤون القران ويدخلون في الاسلام يقرؤون ترجمه القران الكريم ويدخلون في الاسلام لانه من عند الله سبحانه وتعالى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فحاجه الامه الى هذا الوحي كحاجه الانسان للطعام والشراب بل اشد لان الله سبحانه وتعالى سمى القران الكريم نور وسماه هدى فليس هناك بعد النور وبعد الهدى الا الضلال والظلمات لذلك قال او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات هذا الذي استنار بنور الوحي وهذا الذي اعرض عن الوحي تماما كمثل الحي والميت والاعم والبصير لا يستوي فحاجه الامه الى الوحي حاجه ماسه فطر الله سبحانه وتعالى الناس على يعني النزوع والبه عن الفطره فطر الله الانسان على على التوحيد ولذلك كل الذين انحرفوا عن التوحيد هم انحرفوا عن الفطره وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه ولم يقل عليه الصلاه والسلام او يومسليمانه صح لانه هو يخلق على هذه الفطره لكن اي انحراف عنها يهوديه نصرانيه مجوسيه اي شيء اخر فهو انحراف عن هذه الفطره واي هدايه واي تعليم يعيدك الى الفطره فهو منها كما هو الوحي الذي بين ايدينا وهو القران الكريم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث وكان ينزع بفطرته الى التوحيد ولكنه يحتاج الى علم لان العقل لا يهدي وحده يا شباب مهما كنت ذكيا وعبقري لا تستطيع ان تستقل بعقلك فتعرف ان هناك جنه ونار وحساب وملائكه وما يمكن هذه قضايا لا لا مدخل للعقل فيها يعني مثلا الان لا يمكن ان نعرف بالعقل ان جبريل عليه الصلاه والسلام هو الذي نزل بالوحي مهما كان ذكاؤنا ولا يمكن ان نعرف بالعقل ان الله يوم القيامه يجمع الناس في صعيد واحد وان الله سبحانه وتعالى ينصب الموازين للناس وان الله سبحانه وتعالى قد جعل الجنه وجعل نار وان الجنه فيها هذه التفاصيل وان النار فيها هذه التفاصيل العقل لا يمكن ان يصل لهذه ويعرفها ولو كان العقل يستقل ويستطيع ان يصل لهذه الاشياء كان الله سبحانه وتعالى اغناء عن, عن بعث الرسل لكن لان الله هو الذي خلق الانسان وخلق العقل وخلق يعلم ان الانسان بعقله له حدود وامكانيات محدده وانه لا بد له من النور الوحي لان هو الذي خلقك فلذلك قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى فنحن نقول ان حاجه البشر هي حاجه ماسه كما انك تحتاج الى الغذاء لجسمك فانت في حاجه الى الوحي لروحك ولذلك الذي ينقطع عن الوحي يصاب بتيه الذي ينقطع عن القران يصاب بتيه فما ان يدخل الانسان في الدين ويعرف القران يشعر بانه قد دخلت دخل في حياه جديده في روح جديد لذلك لاحظوا الان الذين يدخلون في الاسلام الجدد الان ويخالط الايمان قلوبهم كيف يقبلون على القران ليس كذلك ربما المسلم الذي ولد على الاسلام لا يستشعر هذه النعمه كما ينبغي كما هو الحال مثلا في الناس الذين يعيشون حول الحرم ربما تمر اسابيع والشهور ولا يذهبون الى الحرم تعودوا خلاص لكن ياتي مسلم من اقصى الدنيا فيعني في يجهش بالبكاء ولا يعني يذهل ويدهش لما يرى الكعبه ويرى مكه ويرى زمزم كان و... هذا المعنى يعني جديد على قلبه وهذه هي حقيقه الوحي عندما يتشرب الانسان هذا الوحي طيب ادله الوحي من القران الكريم كثيره لكن نذكر منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى وَمَا يَنطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ H미َوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيٌ بِيُحَيٌ位 يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى لا يتحدث عليه الصلاة والسلام بهواه وإنما يتحدث عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله إليه فدافع الله عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يكذب ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وايضا من الادله قول الله سبحانه وتعالى انه وحينا اليك كما وحينا الى نوح والنبيين من بعده ايضا وادله الوحي كثيره جدا في القران الكريم لمن اراد ان يتتبع ايضا من السنه قول عائشه رضي الله عنها اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا كانت مثل فلق الصبح وايضا من العقل يمكن ان نذكر ايضا ادله من العقل على ان الوحي ان الوحي يعني ممكن عقلا وانه لا يتعارض مع العقل ابدا ان الانسان بعد ولادته لا يمكن التحكم في نفسه يعني لاحظوا الان الانسان عندما يولد يولد وهو في حاجة إلى أمه في كل شيء في كل شيء لا يحرك شيء لا يتحدث لا يستطيع أن ينظر حتى ولا يجلس ولا يتحرك ثم بعد ذلك يستطيع أن يتحدث ويتحرك ويأكل ويشرب وتلاحظون هذا في الأطفال الصغار انه يعني ما ان يتحرك شيئا فشيئا يصبح بالفطره ياكل ويمضغ ويتنفس ليس كذلك فالله سبحانه وتعالى قد فطره على هذه المسائل فكذلك الله سبحانه وتعالى كما انه جعل في فطره الانسان انه ياكل ويشرب ويمارس حياته فطره الله سبحانه وتعالى الهمه فكذلك لا غرابه ان الله سبحانه وتعالى يرسل اليك وحيا بشيء لم يكن في يعني في مقدور عقلك ان يهتدي اليه من غير هذا الوحي فهذا طبعا نقوله لان هناك من يقول ان الوحي هذا مخالف للعقل ما شيء ما يدخل العقل انا اقول له ابدا بالعكس هو يتناسق ويتسق مع العقل تماما لانكشف الانسان كيف يعني هداه الله الى اشياء بالفطره وكذلك الحيوان وايضا من الادله العقليه ان بعض الحشرات كنحل والنمل تاتي بعجائب الامور يعني مثلا لو تراقب النحل الان وهي تصنع العسل وتصنع الخلايا يعني شيء عجيب يعني من الدقه والانضباط وارى انكم شاهدتم شيء من هذا صح ولا يا شباب يعني في في النمل ايضا النمل او بالمناسبه كان هناك استاذ مصري رحمه الله اسمه طنطاوي جوهري وكان مدرس علوم قديم عام 1360 تقريبا هجريه ترى ان يعني من المناسب ان نقرب هذه المعاني للناس لاننا في زمان الاكتشافات والاختراعات الحديثه اصبح الناس ينبهرون بها فمن الافضل ان ناتي الى القران الكريم ونبرز هذه الجوانب فيه ما يمكن أن نسميه العجاز العلمي في القرآن الكريم فبدأ يتتبع مثل هذه الآيات وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوته ومن الشجر فلما جاء عند هذه الآية تحدث عن النحل وعن ممالك النحل وعن الملكة والعاملة وكيف تعيش وكيف تأكل وكيف تتدخر وكيف تصنع العسل وكيف تمتص الرحيق وإلى آخره وراء ان هذا مما يزيد ويوثق الايمان في نفوس الناس وايضا النمل في قصه النمل عندما ذكر الله نملت التي قالت لجيش سليمان عندما جاء قالت النمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنوده فتحدث في هذا الموضع عن قرى النمل وعن الدقه البالغه في صناعه بيوت النمل وكيف يدخرون طيب الله سبحانه وتعالى الذي الهم هذه الحيوانات هذه الدقة العجيبة في صنع بيوتها وفي الدخار قوتها وفي ترتيب حياتها أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وفطر فكذلك ما الذي يمنع أن الله يرسل من الملائكة من يدل البشر على كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى وكيف يتعبدون لله كما كان جبريل يفعل جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الدين ويعلمه الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم تاتيه النازله من النوازل فلا لا يدري ماذا يفعل فياتي جبريل عليه الصلاه والسلام يقول افعل كذا وكذا كما في قصص كثيره في القران الكريم انها تاتي ياتي مثلا احد الصحابه فيسال سؤالا يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس يسالون الى اخره طيب الجواب هذا من هو الذي جاء به جبريل عليه الصلاه والسلام طيب لماذا لم تجب انت يا رسول الله مباشره احسنت لانه وحي وح وهذا يرد على من يقول بان القران هو كلام محمد اليس كذلك لان لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في يسالونك قل كذا يسالونك قل كذا كان مباشره تكلم عليه الصلاه والسلام بالجواب ايضا تلاحظون الان في المكتشفات الحديثه الان نحن الان نتحدث في هذا الاستوديو يا شباب ونعلم أن هناك من يشاهدنا خلف الشاشات أليس كذلك طيب هذه الكاميرات الآن تلتقط الصورة وتحول الصورة إلى موجات كهربائية ثم الأجهزة التي تلتقط يعني قصة أصبحنا اليوم نعرفها أليس كذلك تشاهد الآن هناك من يشاهدك في أي مكان في العالم ممكن أن يلتقط هذا القناة وهذا التردد ويشاهد هذا الذي نقوله ويسمعه كما تسمعونه انتم تماما ربما يركز اكثر منا هنا في القاعه اليس كذلك طيب نحن الان اصبحنا نستوعب هذه المخترعات فيعني الوحي ممكن عقلا ما الذي يمنع ايضا ان النبوه الثابته بادله كثيره ادله شرعيه وعقليه والصحابه رضي الله عنهم كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يلاحظون على يعني يعرفونه من قبل النبوه وبعد النبوه فيعني مساله الوحي عقلا وشرعا وكل الادله والفطره تؤيد ان الوحي هذا ممكن وليس هناك ما يمنعه عقلا وليس هناك ما يمنعه شرعا وليس هناك ما يمنعه فطره وان الله هو الذي خلقنا وهو اعلم سبحانه وتعالى بما يصلحنا وكل الذي جاء به الانبياء عليه الصلاة والسلام من الوحي يتفق مئة بالمئة مع فطر الناس ومع حياة الناس من عهد آدم إلى اليوم لم يأتي نبي من الأنبياء بأمر يخالف فطرة الناس أو يخالف يعني المعروف في فطرة الناس وإنما كل التعليم يعني لاحظوا كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام يعمرون بالصدق لم يأتي أحد من الأنبياء يأمر بالكذب وكل الانبياء يأمرون بالامانه والاخلاص في العباده لم ياتي نبي من الانبياء بغير ذلك وهذه الاوامر هي التي تتفق وتتسق مع المعروف ومع فطره الانسان التي فطر الله الناس عليه هذه يعني يعني بعض المسائل التي اردنا ان نشير اليها في موضوع انواع الوحي وكيفيه وحي الله سبحانه وتعالى الى الانبياء ايضا من المسائل كيفيه وحي الله تعالى الى الملائكه الله سبحانه وتعالى ذكر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا اراد ان يوحى بالامر في السماء فان الملائكه عليهم الصلاه والسلام يعني يصا يعني ان صح التعبير يقال انهم يسجدون لله سبحانه وتعالى هيبه واجلالا له سبحانه وتعالى ولهذا الوحي ثم يرفع جبريل عليه الصلاه والسلام راسه ويتلقى الوحي ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سوره النحل قالوا ماذا ماذا قال ربكم قالوا ايش قالوا خيرا ماذا قال الله قالوا خيرا فينزل جبريل عليه الصلاه والسلام بالوحي بعد ان يتلقاه من الله سبحانه وتعالى وينزل به حتى يصل إلى محمد عليه الصلاة والسلام فطريقة الوحي أنه يؤخذ من الله سبحانه وتعالى مباشرة بواسطة جبريل وأن الملائكة عليه الصلاة والسلام يخضعون إجلالا وإكراما وإكبارا لهذا الوحي العظيم ولا يسمعونه ما يسمعه إلا جبريل فينزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وينزل به كيف ينزل به الله اعلم لان جبريل عليه الصلاه والسلام له هيئه ملائكيه ضخمه جدا وقد راه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الملائكيه مرتين مره في الارض ومره في ليله الاسراء والمعراج وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان له 600 جناح وان كل جناح منها يمد ما بين المشرق والمغرب فخلقه جبريل عليه الصلاه والسلام خلق عظيمه لا يعلم قدرها الا الله سبحانه وتعالى الذي خلق فنحن لا نعرف كيف كيف كان يعني يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان جبريل ياتي الا كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول احيانا ياتيني مثل صلفله الجرس الصحابه لا يرون احدا في المجلس فلا في جبريل في لا يرونه ايضا كان في بعض الاحيان عند كما في حديث عبد عمر بن الخطاب كان جبريل يدخل كهيئه رجل كما قلت ليس في صوره كخليفه الدحيه بن خليفه الكلبي في كل حال وإنما يدخل في هيئة رجل لا يعرفونه لكنه رجل ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعار لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد لحظ ما أجمل وصف عمر رضي الله عنه لهذا الرجل يعني 옷 ثياب نظيفه وهذا يدل على انها مقيم يعني جاي من بيته هذا ما هو جاي من سفر ولا ترى عليه اثار السفر وفي نفس الوقت لا يعرفه منا احد يعني لا ترى عليه اثار السفر فنقول هذا رجل غريب ولا ولا يعرفه منا احد فنعرف انه مقيم فكانت يعني هذه الاوصاف جميله تدل على انه غريب لا يعرفونه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس اليه فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام او عن الايمان قال الايمان انت تؤمن بالله وملائكته والكتب والرسل واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فيقول الراوي عمر قال فعجبنا له يساله يصدقه اما انك تسال سؤال مستفهم او ثم سالوا عن الاحسان وسالوا عن الايمان الاسلام فلما خرج جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلم هل تعلمون من هذا الرجل فقال والله رسوله اعلم فقال هذا جبريل اتاكم يعلمكم يعلمكم دينكم جميل فلاحظوا هذا من المواقف التي كان جبريل يظهر فيها للصحابه جميعا في هيئه رجل ليس في هيئه دحيه خليفه من دحيه الكلبي وانما في هيئه رجل غريب لا يعرفونه ووثقه عمر وصف دقيق فهذا ايضا من, من من من الصور التي كان ينزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين الصحابه رضي الله عنهم وهذه المساله مهمه يا شباب لكم لانكم تتعرضون الان الى الكثير من الوسائل الاعلام التي تبث الشبهات والشكوك حول الوحي فياتي ناس ويقولون هل الوحي غير معقول والذي كان يحدث للنبي هو نوع من الصرع نوع من الامراض النفسيه يعني محمد عليه الصلاه والسلام كان يصاب بصرع ثم يفيق فيظن الصحابه ان هذا وحي هذا كما يقول المستشرقون الكفار وبعض يعني من ياخذ بكلامهم من علماء المسلمين فيقولون هذا الذي كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغطيط و صوت ادويه النحل هو مرض نحن نقول لهم هذا غير صحيح لان المريض لا يتكلم بمثل هذا الكلام والمصروع اذا يعني قام وافاق من الصرع فانه يكون في غايه الضعف والهزال والتعب ولا يتحدث بمثل هذا القران النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني ذهب عنه جبريل فان يستيق يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الصحابه رضي الله عنهم هذا الوحي وهو هذا القران الذي بين ايدينا في غايه البلاغه وفي غايه الاعجاز لك سؤال يا عبد الحكيم الشيخ اشار اليك ذكرتم بالامس في الحلقه الاولى ان ان جبريل عليه السلام عندما نزل على محمد في غار حراء فقال له اقرا وقال له محمد ما أنا بقاله فذهب وضمه إلى صدره ضمة قوية فما الحكمة من هذا الفعل طبعا ليس هناك ما يعني تكلم عنها ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح البالي وتكلم غيره محاولين معرفة الحكمة وإلا ليس هناك نص ينص على أن هذا الضم لغرض كذا وكذا ولكن قد يقال والله أعلم إن هذا نوع نوع من تهدئه النبي صلى الله عليه وسلم وتهدئه روع النبي صلى الله عليه وسلم في اول لقاء بينه وبين جبريل عليه الصلاه والسلام وانه كان في هذه الضمه او الضمتين او الثلاثه التي ضمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم معنا لا نفهمه من لان هذه مساله الملائكه مساله غيبيه لا نعرفها لا نعرف كيف كيف كان يجلس جبريل مع محمد عليه الصلاه والسلام ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس مع جبريل يتغير يعني هو رفيق صالح ولذلك عندما كان يدارسه في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير ويصبح الرسول صلى الله عليه وسلم بطبيعته رجل جواد يجود بكل ما في يده لكن كان اذا لقيه جبريل أجود من الريح المرسله أنا يعني أفسر هذا والله أعلم أنه عندما يلقى جبريل يشعر بسعاده غامره تخرجه عن حيز الدنيا ويرى انه جبريل عليه الصلاه والسلام هذا الملك العظيم الذي هو يعني من اعظم الملائكه هو الذي يدارسني ويجالسني فلماذا ابخل على الناس بهذه الدنيا الثانيه وهذه الدنيا الرخيصه وانا اجلس مع جبريل فكان عليه الصلاه والسلام ينفق في رمضان انفاقا يلمسه من حوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتغير في رمضان لذلك قال في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان اذا لقيه جبريل يدارس القران فاقول ان ضمه الملك جبريل عليه الصلاه والسلام ليست كضمه غيره من الملائكه بالتاكيد وان فيها معنى لا ندركه نحن بعقولنا لكن نتوقع والله اعلم انه كان فيها معنى هذا الضم الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم معنى من معاني التثبيت والتاييد والتقوى لتلبي هذا الوحي المتتابع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصبح يحن الى جبريل لما انقطع الوحي او فتر الوحي في اول الاسلام شعر النبي بمشقه مع انه كان شعر في البدايه برق والله اعلم يعني مش طيب الا يستفاد من هذه الضمه تاديب المعلم للمتعلم اذا رفض امره لانه فعلها بعد ما قال له اقرا فقال ما انا بقارئ فذهبت له ضمه طيب اي استفاد من ذلك والله طبعا ما ادري يا عبد الحكيم يعني هذه لا يمكن نقيس عليها يعني نقول المعلم يعني كل ما رفض الطالب ان يتلقى المعلومه انك تقوم بتضم ناقص يعني ليس يعني بخصوص المعنى الضم المباشر تأديب تأديب باي نوع لكن يكون بنفس يعني نوع نوع تأديب ممكن طبعا اصلا الترفق في حد ذاته الترفق هذا مطلب مطلب بغض النظر عن هذا المعنى او عن هذه الموقف اننا نستخرج هذا الادب من هذا الموقف نعم ولا شك ان جبريل عليه الصلاه والسلام خير معلم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم خير تلميذ مثل هذا الموقف لا شك ان هذا يعني يعني موقف واصلا بصفه عامه موقف تدارس جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني القران الكريم موقف عبره وتعلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتتلمذ على يد جبريل 23 سنه وهو يتلقى عنه الوحي وان هذه المواقف التي كان يجلسها مع جبريل جديره بان يستفيد من المعلم ولا تنسى انه كان يدارسه فكان يستمع جبريل للقران والنبي يقرا والنبي وجبريل يقرا والنبي يسمع هذا معنى المدارسه لذلك نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ القران على جبريل وجبريل قرأ القران على محمد تدارسوا وايضا يشمل المدارسه المعنى ويشمل اللفظ والله اعلم هل هناك اسئله اخرى يا شباب حول الوحي طبعا هناك كتب الفت عن الوحي بشكل خاص ان كيفيه الوحي عن صفاته عن انواعه عن الشبهات التي اثيرت حول الوحي ابرز شبهه تثار حول الوحي ان الوحي ليس من عند الله وانما هو من عند البيئه المحيطه بمحمد عليه الصلاه والسلام فهناك من يقول انه هو بحيره الراهب الذي لقيه محمد في اثناء رحله من رحلاته التجاريه لقي الراهب وهو اللي اعطاه القران وعلمه طبعا هذه كذبه بارده يعني وتالفه يقول بها بعض المستشرقين كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما كان وحي اليه الوحدهك الوقت ولا يعرف انه نبي هو ولا يعلم ولا ينتظر لكن يقال ان هذا النبي هذا الراهب يعني تفرس فيه فهل يعني في هذا الوقت الضيق يوحي الي بهذا الكلام هذا كلام سخيف ايضا هناك من يقول انه احد الغلمان الفرس او الروم كان يعمل حدادا في مكه نصراني فيقولون ان محمد كان ياخذ منه لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الرد عليهم لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يعني الرجل الذي يقولون ان محمد اخذ منه القران اعجمي وهذا لسان عربي كيف ياخذه هذا كلام فاضي ايضا ما له اي قيمه وهناك من يقول انه صرع كان يصاب به النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المعاني قالها مستشرقون يهود ونصارى وملحد وملاحده لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يعرفون معنى الوحي ولم يدرسوه ولم يتعلموه ولذلك هم لا يؤمنون به يرون ان مصدر القران من محمد والبيئه المحيطه به وهذا الدرس الذي تكلمنا به اليوم يدلنا دلاله واضحه نحن لا ناتي بشيء من فراغ نحن نتحدث عن حقائق تاريخيه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن ينتظر الوحي الصحابه ما كانوا ينتظرون ان يوحى الى محمد من بينهم لكنه فجاه نزل عليه جبريل وتاكد له ذلك بقراء كثيره فقال للناس ايها الناس رسولا اليكم من الله سبحانه وتعالى وجبريل هو الذي ياتيني بهذا الوحي وهذا القران ينضو على عقولكم وعلامات ف حتى كلهم عقلاهم لما سمعوا القران يعني استقر في نفوسهم انه ليس من كلام البشر لذلك حتى كبارهم الوليد بن المغيره وعتب بن ربيعه يعرفوا ان هذا الكلام كلام عظيم ما يمكن ان يقوله بشر ولكن الكبر والانفه ويعني كل هذه المعاني التي حالت بين كثيرا منهم وبين الايمان هي التي يعني جعلتهم يبقون في هذا الضلال ولكن هناك من اهتدى واتبع النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا القران العظيم نحن اليوم ننعم باثار تلك النعمه منذ نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كل ما نصليه نزكيه نحج نصوم نتحدث العلم الذي لا نتحدث فيه في علوم القران اليوم ما نحن فيه من خير ما نحن فيه من رفاهيه ما نحن فيه من مخترعات من تفكير من قراءه كل هذا من اثار تلك ذلك اللقاء بين محمد وجبريل عليه الصلاه والسلام فتح الله به اعينا عميا واذانا صمما وفتح القلوب لهذا الوحي والنور وهدى الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده لهذا النور واضل من شاسه سبحانه وتعالى عن هذا النور نسال الله ان يثبتنا واياكم والاخوه المشاهدين على الحق عندك سؤال نختم به لان لم يبق لدينا وقت نعم. يا شيخ ما الفرق بين القران والكتب الاخرى السماويه هل كانت تنزل بنفس طريقه الوحي اي نعم هذا سؤال ممتاز جدا ولكننا سوف نتعرض ليه بالتفصيل عند نزول القران الكريم والدرس القادم ان شاء الله ونفرق بين نزول القران ونزول نزول الكتب السابقه ان شاء الله تعالى فنستاذنك ان نؤجل للدرس القادم ان شاء الله طيب ايها المشاهدون الكرام شكرا لكم على متابعتكم لهذا الدرس كما اشكر اخواني هنا في الاستوديو على اسئلتهم وتفاعلهم واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نقول وما نسمع وان يرزقنا الاخلاص والتوفيق في تعلم كتابه سبحانه وتعالى حتى نلقاكم في اللقاء القادم وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته